بوك تو دسمت عشرة عشرة شو دين ريت أمس اليوم غدا أمس اليوم غدا بكر بي سس دينا أمس كان أمس كان السبت وكر كنت في السينما امس كنت في السينما في كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا شودين Al-yawm huwa al-aḥad. Al-yawm huwa Šodien es nestrādāju. Al-yawm ana āmal. aʿmal. Al-yawm ana lā aʿmal. Es palieku mājās. Saʾabqā fī al-bayt. Saʾabqā fī al-bayt. ريت ير بيرم دينا غدا الاثنين غدا الاثنين ريت اس للعمل مجددا غدا ساعود للعمل مجددا استراداي بيرويا في المكتب أشتغل في المكتب. كاستاسير؟ من من هذا؟, هذا؟ تاسير بيترس. هذا بيتر. هذا بيتر. بيترس إير ستودنتس. بيتر طالب. بيتر طالب. كاستا اير من هذه من هذه تا اير مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا اير Peters و Marta ir draugi. Peter va Marta asdiqa. Peter va Marta, sādīqa Pietera. Marta, sādīqa Peter Visit www.book2.de for the book and the texts.